وَمَا نُرِيكُمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ اخْتِزَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ عَلَى أَنَّهُمْ وقالوا يا أيها الساحر ادعوا لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْ غُمِّ الْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فِينَعُونُ فِي قَوْمِهِ قَالَا يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَنْ يُلْقَى عَلَيَّ إِلَّا سُورَةٌ அமல இணி ஃபஸ்து இன் انهم كانوا قوم فاسقين فلما آسفنا انتقمنا منهم فأرقناهم اجمعين بَجَعَلْنَا هُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ وَلَمَّا عَضُرَّ بَابُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمٌ كَمِنْهُ يَصِدُّون وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوْ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ நிஜமசலிபனி ஈஸ் வலுமிங் குமல இக்க ارض يخلفون